الثالث هو مالس بواجب لا يجزئ عن الواجب يعني مالس بواجب المندوب لا يجزئ أو, أو السنة لا يجزئ عن الواجب مثلا لا يغني عن العشاء وإن فترة تصدر فكعتان في دلي لا تقومان المقام الصبح هذا هو مثال المندوق لا يجذئ عن الواجب هذا يقعد نقرر أن ما ليس بواجب لا يجذئ عن الواجب هذا هذا هذا هذا هذا ذكرى هذا هل هي قاعده ان نهزئ لكنه قال ذكرى لا بسائل ذكرى بسائل وقع احياء حدث هذه يذئوا فيها هذه هذه بسائل هذه يذئوا فيها المندوب علي الوادي الامنه هناك من يقول باذاء المندوب علي الوادي وهناك من يقول لعدم إذن عن المندوبة أن يسعب سبعة مسائل سبع... إلا في المسألة سبع مسائل ست مسائل مشهور فيها بأه ست مسائل ست مشهور فيها أن المندوبة لا يزدع عن الواجب إلا مسألة الأخيرة ومسألة قيام مسألة آه... قيام ثواف الوضع عن ثواف الإفاق طراف الوداع مصاحب او سنه مندوب وترافه اضافه ملوخه ما ناسي طرافه اضافه وطاف طراف الوداع هذه طراف الوداع يخلي ينوب عن طراف اضافه لو قاعده لا لا لا ولكن قاعده بسيطه دي ما زال ذره ذره الحدي من اولي صعب الظررات بحضورة هم المسائل الاخرى السيسة البقية فان المشهورة اطفح الحامل او ان ان المنطوب لا يغنع عن الوالي بكيه المنطوب لا يغنع عن الوالي بكيه في هذا الفرع السابع ثم ذكر بعد ذلك مسائل مسائل هناك يمكن ان اقول فيها باعتبار ان المندوب اقمع عليه الواجب ان المندوب اقمع عليه الواجب ان المندوب نفسه هو هنا هو هو المستارع وبين هذا الأخر, الاخر لا يا اخي لا يخش دزي استاذ يقول انا يعني انا صار لي فيها مسائل مسائل خاصه ذكر المسائل الخاصه شويه فيها يا ثبالاني مصيرك يا تيباب ازيك ازيك صباح الخير وبعتي بعد الاخر يجيكي يجيكي ذلك فضلان وفي الحقيقه يقبعه ذلك ال... ليس, ليس ذلك فرضا ليس ذلك انبلق وليس صاحب وليس صاحبه وانما يصبح واجب سيكون عن الواجب واجب هو الجزء ان ومن راى رخص يجد في في هذه المسائل يجد فيها ان هي انها وتلك النوافذ لا توني عن الواجب وهذه المسائل اسئله الالف مسألة, مساله هي مساله العبد بيت في الجمعه العبد نفسه الجو العبد ثلاثة العبد والمراته كم اسابق ثلاثه يجوا فيها ثلاثه صلوها بذلك يكون يكون ان العبد كاين ما قام بالواجب جاء هذه اخو ما قام بالواجب قبلها كان يقوم ما قام بالواجب نفس الاقه واعتبارا هذا ان في الدايه اخو ما قام بالواجب ولذلك كده له اصبح فرض يقوم ان ان لم تقوم النافله تلقى هذا جئت بي هو صرت العبد ابدي وخالاتي ومراتي وصارت لوزابي في الجمعتي فيها قيامها ان بده النافذه ان اني ونيبي اولي سبيل ان بده الواجب في الجمعه كذلك من نواقي الاعمه امام هو المسافر ادينا ثلاث ثلاث امام هذا الذي جمعت لك هذه يا جماعه يصل التصريح امامتي العبدي والمسافرين الجماعه دي, دي واصل يا المشهور في المدن ان امامته و والعبد لا تصح إماماتهم لأنهم مترفين لأن الإنغير واجبة عليهم لا تجب عليهم الجمعة فإذا صلوها صلوا الجمعة فكأن ماذا يعتبر تعتبر صارتهم لا في إله وصارت, وصارت من خلفهم حريضة فيكون صداء المفترض بمترفين هل, هل, هل, هل في هذه المتابة صداء المفترض بمترفين او فيه اقتداء المفترض بالمفترض فيما يخص المسافر فيما و... يخص المسافر وال... قال هذا العبد وهذا المسافر في الحق يجب عليهم أن تشعله من أمرين جاسر المسافر إما الجمعة وإما جاسر إما الجمعة وإما فلا يغلب مجامع ولا غلبة إذا في اذا امناسه هل لم يؤين لما يؤين الواجب عليه عن جمعه أو, او الظهر او لم يؤين هل يكون اوض من الواجب سيكون اقتداء اقتداء المستأجر من مستأجر يسميها مستأجرا الى معين لان لانه يجب عليه وحده يدي عليه وحده من الضياف المسافر والعبد يجب عليه وحده منهم الى المعين وصفه اي ما من الناس ما ذا يكون ما ذا المعين لا يكون اداء المستأجر بين متعارف يكون بيكون اقتداء المستأجر بين يا فرضه فرض عليه لسعه وما غير وما عينه وسنته واحده او جمعه غير ما يعني اذا يكون هذا في ابتداه المستقبل المصير اما اذا اجل اذا اي يعني قلنا لي انا يا يا يا اما اما جمعهه الاول دوره ولا شيء انا في الجمعة الجمعه انا اكون امامه الجمعه فاذا فاذا كان امام في الجمعه ماذا يكون, يكون مترفلا ها لما يختدل به يكون فيه ابتدا والمستند به مترفل ومستند والمستند به مترفل هذا هذا هو اساسنا في المسائل 6 التي نتكلم على هنا عرفتم ان في خلاف فيه شو ما بدي نحكي برا تاكل المتاع اي انا خلاص تمام يعني برضو يجوز ترسموا انا ما شفت اشوي دايز يعني انا المساله انا ضروري هي هيخذوا الاصوليه لا رايين احنا الاصول ده بيد بيدور الاصول في عندنا اختلاف اول سكان ده يا ابدي و ما في ده تعديل تمام هو صارت ملحه ب امامه العبدي فروسه في جماهيره وثالث الكذا ولكن بسيئا نبعتي بعدي انه اجن او المهيج انا اللي اصوريه اصلا ما في شيء هو هذا النبي اصلا كندا يوم نتكلم الاصوريه البال هندي باللته اللي قال ده ده اللي بيقول اصور اصور ما اصور ما اصور يلا يلا على هي أول هيك ايه نقراها لين انتهينا المساله <تصفيق> الاولى ياك لين قينا الاسئله لا لا <نسأل> الأولى. <تصفيق> المساله الاولى المساله الثانيه مرتبطه مع بعضها المساله خل نبدا المساله الاولى ايه اخر اترك يقرأ واحد منكم على الساحه مساله العبد لا يؤم في الجمعه لان المذهب ان المتنفسه لا يؤم المقتول لان المقتله لان المذهب لا يؤم المقتول هذا لاخف ان, أن المقتله ليه اهتمام بالمساله لا اهتمام بها سانتي اقتري بالمترافسات كيف مثل ما ذكرت هذا ثقيل يقوم كانه اذا حضرها صار باهيها ووجبت عليه بالشروع قصر مقترضه فتم تم المسترد الى بمسترف ثقيل ان ذلك اقتباس الحرام الحرام مثاتي الخبازه خبز الحرام في جماعتي بالنسبه لنفسي والمسافر ماذا غير واجب يعني صلاة الجماعة غير واجبة عليه. سابع. اتركوا صلاة الوجبة. اذكر تكلم على عامي ما يسارته الجماعة بتذكر على خاصه جزء خاصه لصلاة الجماعه. شوفتها؟ طيب ان تكبيرات الاذان الجمعه لازم تجيب عليها. لقد وقع اتمام المختار بم... في ابن بينما فذلك وبناته في الوهب والمثابر الذي يخلل له عذ ما ان ثلاث ما ان تباشر ما هي في اقتداء المثابر بالمتثابين ايه ايه ساجابه فاجاب عن هذا بان تكبيرات الحرم لها عموما لا عموم بالنسبه لي لعمومي الجمعهتي اما لميعاد الظهر اذا انا تجيب هيبه تجيب ولا تصرف الحاضي الحاضي في الجماعه دي والظهر ودي بيت يا ذكو يا رما وخصص الخصص اذا خصص النيه بال ماذا يكون يكون خصص اذا هذا العبد يضاف للجمعه ونوى بيت كباء بيت كباء الحرم لم ييئ الناجي عسى ولا ضار قد اصلا بيت صلاته علي لا اخف له الجو عسى ولا ضار ماذا يكون هذا هذا الحجاو المسافر الذي في الجماعه يكون اقتداء لدار ما فيه منفترق عند فاصف جماعتي عند الجو بالنسبة الى الضور والجمعة تبني后 سيكون واجبة علي فيكون اقتداء المسهد بالمسهد اقتداء المسهد بالمسهد اما اذا اخذ اتكباري الحرام بالجمعة ما قد اقصد قد انا اقصده جمعة بالناس سيكون متنفى لأن نصور نص غير واجبة علي في جمعتي سيكون حين ايضي هذه الحلة اقتداء المسهد بالمسهد اذا قد اجاب هذا اذا بهذه بهذه لا تكون هذه الصلاه اقتداء بالمسالم اقتداء بالمثالتي بل اقتداء بمثال السيد بن مصلي شيخ المساله غير متصوره حكم ان النيه شرط في الجمع وهو كذلك طب هذا اي انا باان ان هذه البرع من ثم اوصلنا بالبراع الراسيه النحيه فمن حيث عمومها من حيث, حيث, حيث عمومها تكون حيث اضافه الى بلد اضافه الى مفر يعني وحيث الى وراسه الى صدرنا سبحانه الله الى حيث عمومها وجب حيث عمومها وتعيينها حيث عمومها تضاف الى جملتين اسميتين الى حيث عمومها فرق ايه مثل عمومها واجبنا العبد وممثل من حيث من حيث قلنا و... على تجد وباعتبار العموم يتم المسترد بالمسترد فقال, فقال شهاب الدين رحمه الله تعالى وهذا الذي قالوه من أن العبد عليه تكبيرة الإحرام وهي تعلم من أن تكون لظهر أو جمعة فإذا صد الجمعة فقد خصطها وذلك الخصوص غير واجب, غير واجب عليه والعموم هو واجب عليه ومن تلك الجهة صح الإمام فلزمهم فلازم في جميع أركان الثلاث من رفوع وتوجود أن يعتبر فيها هذا المعنى فيكون العبد قد أتى بخصوص وذلك غير واجب عليه ومن حيث أن السجود سجود أتى بما لا يجب عليه والجزء المخصوص والعموم الواجب عليه فقد اهتم المفترد بالمتنفس هو يقول دائما هو يقول شعب الدين يوافقهم على على أن الجزء التي يكون فيها المفترد اهتم من المفترد قل دائما يكون. ساعدتي في التسئل قلت ان لا يلزم الفقهاء هذا لا يلزم الفقهاء هذا. قلت لا يزم الفقهاء هذا فانهم قالوا بالشروع وجبت. ايوه الشروع الثاني. عندما الشروع فتكون صلاه الجماعه واجبة في حقه ما يكون يتيما هو ائتمان المسافر غير المسافر هينا واجب هذا بأن سائر العبدي والمسافرين صارت الجماعه هي هي ائتمانهم بغض في المطلق ولكن صاحب الكتابات أجاب وقال إنه صارت الجماعه تجب شرع كما ان النواف في السد وبشرع تصريحه واجبا فليكن باقتداء المقتاد بالمصلي باقتداء المصلي بالمصلي الجديد ايه فقد انتقل إلى انتقل الى الجمعه واذا الجمعه متاويا فيها للحر من حيث الخصوص والعموم, الخصوص والعموم. من حيث الخصوص والعموم م. نعم انه يقاد لم يكن في تكبيره الاحرام متاويا للماموم للعموم متاويا للماموم الشيخ طلعت ايه احسنا جاز ذلك بان بناء على بناء العلم ان الواجب في النيه ان ينوي مطلقا الفرديه مطلقا سيره tengo او او الفرديه بالركعات خطيت وفي, وفي المذهب خلاف وهذا جاء على الفرديه المطلقه والصلاه واحدة في نفسها اعني الظهر والجمعه ليست كظهر والعصر والله اعلم ايه خلص. وهذه المساله تؤدي بخلاف ما قال من ان الثلاثه الواجب عليهم الواجب عليهم امر امر مبهم ولهم التعيين وهو لهم التعيين وهو ماذا وهذا والمرقه اوكي انت لا ماذا التعيين بل الظاهر هذا ان هذه المساله على هذا القول من باب الدامه لتواجب على الواجب بحسب قولهم انها وجبت بالشروع ان هذا تصريح بانها كانت غير واجبه لاي بأنها, بانها كانت غير واجبة دي. ثم المسارع ثم لما شرعت وجبت لقوله تعالى لا تقتلوا اعمالكم كما في نواقض الاسلام شيء يشور لا في القدرات المشروع وخير لا يوجد وقت في الصف قناه دينا ليش صار يضل يا دائما تكونوا انا سعيد اننا نلتقي شكرا لنينه شكرا لجمعتكم لنينه ثاني اي هيه المسافر اذا سافر يجب عليه احد الشهرين اما شهر الاداء وإما شهر القضاء فإذا اختار صوم شهر رمضان فهو فاعل للخصوص غير واجب فهو كونه رمضان وعموم واجب يعني هو لا يجب عليها الصوم المتابعة. لا يجب عليها الصوم فإذا صان في المرأة كأنه متنفل يجب كأنه متنفل وهل والقضاء واجب يجب وهل هنا في النبيل نبيل تخرج مقام ثالث يجب أدلها هذا دليل هات يلا ان النافله قبل الفرض لكن يوجد عندنا فائت اي اي نايت ما سافر يجب عليه احد الشهرين اما شهر الاداء او اما شهر القضاء احكام ايه فاذا اختار شهر فاذا اختار شهر عمضان فهو فاعل لخصوص غير الواجب وهو كونه رمضان, رمضان وعومو نواديه وهو كونه أحد الشهرين ها إذن هو لك بالنظر إلى كونه آه. غير أنه رمضان وأن نقضى غير رمضان فيه يكون فيه يكون تخصصه إلى خصصه وبالنظر إلى رمضان, رمضان وصصص في, في, في غير رمضان غير متعين جاد غير متعين فان لا اؤت إلا الى عياله لانك واجب اذا عينه. إلا اذا عينه فإذا المعين هم ماذا يصبح المعينهم لان لان عدم التعيين هو المسلحه بعدم التعيين اذا صرنا هو المعين الى عصا غير المعين للواجب وهذا ال... في يكونا فيكونوا هناك إجزاء النافلة عن المفارضة لأن الحقيقة صيامه في رمضان هذا مسافر إذا موفي رمضان واجب من علي فإذا لم يكن عاجب من أواجب. ماذا يكون؟ متنفل فإذا كان متنفل فماذا يكون؟ تكون النافلة إجزاءت على المفارضة الذي هو القضاء ماذا يجب أن يقول هذا ليس متنفل بلا هو مفترضه. كذا لماذا لان لان اله... لان, لأن صارت واجب علي اخي واجب لأ... الصيغه في اخي واجب بعدين سواء في في, في الغضى ما دام صاروا واجب من عندي في في ف... الولي غير معين الوجب غير معين اذن لا يكون متنب... لا متنفلا اذا قضاه في غضى انه ادا واجبه هكذا يجيب. يعني يجب يعني جوهر المساله توي في يمه في رمضان وهو لا يجب عليه كأنه قامت نافلة عدم فريضة والنافلة التي قمه مقام لكن لكنه أجاب على الأقل بدمت الصيام واجب عليه وهذا الصيام عام غير مخص برمضان ولا بالإبن لم يخص الصيام لا برمضان ولا بالخضاء فهو مفترض و اذا المسافر المساله الثانيه المسافر اذا سافر يجب عليه احد الشهرين اما شهر الاداء اما شهر القضاء ايه اما شهر القضاء واما شهر القضاء فاذا اختار فرم شهر رمضان فهو سائل لخصوص الغير واجب وهو كون رمضان وعموم واجب وهو كونه أحد الشهرين ايه هذا كون هناك عموم وخصوف لا من جهة كونه رمضان وكذلك إذا اختار شهر القضاء خصوصه ليس واجبا عليه غير أنه يتعين عليه خصوص قضاء لتعذر غيره لأنه واجب بطريق الأطالع وليس قضاء الفرد هكذا بل قضاءه واجب بخصوص بخصوصه وعمومه قلت هذا التفريق لا ينبغي من حيث انه لا يقال قضاء المفرد مفرد ناسبات الحال هذا ينظر هذا حصل لان القضاء قضاء قضاءان قضاء, قضاء مليل مفرد وقضاء مليل مفرد يعني قضاء مليل مفرد اذا كان علي قضاء إذا كان عليه قضاء فقضاء قبل دخيل رمضان الآتي. يكن هذا غير مفرق يكن أما المفرق المفرق في رمضان وهو أنه عليه قضاء لم يصومه إلا بعد أن لحد رمضان ثاني هل, جا هل جا يكون يكون يجري عليه عليه هذه المساله هو انه العلاقه بمقامه سارق ام لا يقول هذه ليش ظاهره في هذا لا لماذا لانه اصبح بمجرا رمضان ماذا ماذا اصبح وجب عليه ما بقاش مستحب صبح وجب رمضان ايش اصابته هذه لكن بعد بدا شهر رمضان اللي يبقى مفر في يبقى واختار بايه دي بعده القضاء بايه دي هذا في تعريف يعني في هذه المساله هذا الذي ليس فيه المستحب لا بقى الهرب شوف شوف مش مش واحد تصور من اهل الصلاه احنا والله نفذ النفذ وان الاسلام خطر و المفرد مخير بناء ان يصوم قبل رمضان في ايه و ان شاء هو و اذا فرط و لم يصوم احتدخل رمضان ثاني هذا تعجب راح واجب عليه سلم سلالولة شير الانسان اللي ما على حساب الثلان في الشير فانا لوجب عليه يا اما رمضان او القضاء هو هو هناك فرعاني <تصفيق> مختلف المسافر فخاصه عليه الصيام ولكن يصوم في رمضان وصوم رمضان كانه في من مثلتي القضاء القضاء هو الوالد الوالد هذه مساله ليها احتمال بخيام المسلح بالفرضيات بخلاف, بخلاف المفرد المفرد يخالف هذا يخالف المسافر المفرد يخالف المسافر لأن, لأن, لأن المسافر له التخيير يمكن أن يصوم في رمضان ويمكن أن يقضيع بعض رمضان أما هذا بعد أن دخل عليه رمضان الثاني لم يبقى لم يبقى له, الـ الـ بقى له خير ما, خير بين بين خير ما. على خير على بقي الا الواجب اللي يبقى له الاستحباب كل شيء غير التخير ماهوش مطلق التخير بين العاتبين الثنث على الوزن والقضاء التخير على جهه البدنيه التخير على جهه البدنيه انا ليس هذا التخير يعني سي انا لما ما دخلنا بقى يبقى له مستحب بقى امامك اذا صا هو اداه هو أدأ. بخلاف المسافر لانه مخير اشاء صام رمضان و اشاء خالف الصيام استفيه هو محمد الذينا اما المفرط في الصيام احتاج خالف رمضان بل اصبح ذلك ولا يخلو قد خشي احتياط يعني الى ان لا يعني اذا أن... أنا... أنا... يريد ان يقارن بنا وان بنا هو بي المسافرين بينه مخير بين ان يصوم في رمضان وإن كان صيبه او يجلس في يوم شبيه بمن ذوق المستحل او يريد ان يضايق هذه المساله من اراء فائئه مساله المفرد. المفرد في رمضان اذا حلع دي رمضان ثاني ليس الا اسم مسافر ثم مخير منه هكذا يريدو أن يقول ايه؟ <تصفيق> ايه؟ قلت, قلت هذا التفريق لا ينبغي من حيث إنه لا يقال قضاء المفرد قضاء المفرد باعتبار الحال قبل التفريق وإنما يقال بعد وقوع التفريق وثوات طوم رمضان هي خلاص يعني, يعني المثابين كان له خطيئة هذا امر مفرد فليس عليه الوجود ليس له قضاء كان كذلك فالقضاء واجب بخصوصه وامومه وكذلك المسافر إن اعتبرناه بعد خروج رمضان فقضاءه واجب بخصوصه وعمومه فلو اعتبرنا المسافر قبل فروات رمضان فحينئذ يكون له القضاء والأداء ويكون ما قاله لم يجب عليه خصوصا واحدا خصوصا واحد ولكن واجب عليه أحد الشهرين ولكنه واجب عليه أحد الشهرين المسألة الثالثة المريض إذا كان يقدر على الطوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخشى معها على نسيح ولا عضو من أعضائه فهذا يفقط عنه الخطاب بخصوص رمضان ويبقى المسافر مخاطبا من أحد الشهرين الفطر في رمضان إما مواجهين أو من اشتغطو جائزون الفطر في رمضان للمريض في صوره ثانيه فطر في طوره هنا ما ينتظم اذا كان مرض يقع في البطقات فقط لا يؤدي الى الى في عضو من اعضائه ولا بهذاك نفسه هذا يكون في صوره ايضا كان صومه يهنقه او ياه او يفقد فهذا طيبه دي فراده يعني الصيام اللي في رمضان بالنسبه للالمريض في عشماني. هذا هذا كلام ايه لكن ما قطع هذا الاداهه عليه ما يري ما يدي عليه في رمضان ولا صار ما يكون في طره لا اذا صار الصلاه الذريعه بالغرض المخوف يا اخي هدفه واجب عليك سيده فاطمه ما يكون اذا صار كان كان في اموه غير فردي كان عاصي وكان عاصي قاعد تقول ان في هو اللي لا دي واجب يس اللي هو انا بس انا قلت عفياء لكن لا, لا, لا, لا يعني ليه لي وعد يصيام ما دام لي لي وعد يصيام ما دام يكون صيامه وشكون يريدك بده بده هذا يقوم مقام هذا الذي هو لي هذه شو مالها نقول لا يزيه صيام هذا التمرين الذي وشعلان في رمضان صيام هذا يذهب الى في رغبه فسق عليه وقضع. لماذا؟ في القضاء يبقى ده ايه وهو على هذه الحاله في رمضان لبده اعتبره فداء وان في هكذا هكذا يجيب واحد يجيب عندنا ايه شرخه كان تضرر بالصوم يحرم عليه الصوم يحرم اذا كان عافيه يحرم عليه كان عافيه او اصبقت النظر عنده اخيانه يعني هذا هذا وجب عليه صيب يعني ماذا ما وجب عليه الصيب ماذا صامة ماذا صامة وجب عليه فطر يعني هذا مريض مرضا محوفا شديدا وجب عليه الفطر ولكنه صامة فصومه ماذا يسمى ماذا المسحب ما قدرت نو لديه بعده ثم المسحب قال المسحب يا هذا ليله اناو مين البث ان ا سنده يعني المسحب بهذا بهذا الاعتبار. لكن اجاب عنه بيده اخرى هيك غير بخطر اذاب عن الفطره ولا رمضان بالنظر الى العموم يصح و المريض لا بشكل قيت فان كثيره اعوذ اعوذ استهيته المريض المساله <تصحي> <تصحي> الثالثه المريض اذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقه عظيمه لا يخش لا يخشى معها على نفسه ولا عضو من اعضائه فهذا يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان كحال المسافر مخاطبا مخاطبا باحد الشهرين فان خشي على ما ذكر حرم عليه الصوم فان قدم على الصوم مع ذلك فلا يمكن ان يقال انه غير الواجب اي واجبي يقال... لا قل إنه... انه واجب هل إنه... يقول الشخص واجب ولك خالك ليس غير واجب ليه كما يقال المسافر ويقال له كما يقال للمسافر ولكن يقال هذا يجزئ عنه هذا يجزئ عنه الصيام هذا يجزئ عنه الصيام ليس بوجب من اجل ولكن اذا عنه هذه هو هو هنالك مندوب اذا انا اني واجبي والفرض وهذا هو الصيام كان مندوب والمندوب لا ي... لا ولكن فلا نقول إنه غير واجب العهد بالواجب من عليه قال الغذال يحمه الله يحتمل عدم الإداء لأن المحرم لا يجزئ عن الواجب إذن المحرم يقول لا لا, لا يجزئ المريض مع رمضان مخوفا إذا سام في رمضان كان عصيا وكذلك لا يجزئه يجزئه ذلك السلام بني جاءنا صباح فينا ماذا يا صباح هكذا قال غزالي اصبروا من دون بس والمنذوب لا يرجعه كان واجبي انت يقول غزالي لان محال ما يرجع عن الواجب بشر علامه مستحب لا وحرمون حراما وضعوا قول الواجب يخالف يخالف فقهاء يعني مثل القائد الذي بانه لا يخلو انه دايف ديو بنت افدئ ديو غير ما ولكن غنا قالوا وما قال الحرام لا يقوم مقامه هذا هو الشيء انه مقام المستحيل لا لا بل هذا الحرام مقام حرفه الواجب الحرام هو في غضاب العقل عقبي يدك هذا حرام دايف قطبي الواجب والواجب غلط ده كله لو هذا ليه معقول ويحتمل ويحتمل الاجزاء ويحتمل, ويحتمل الاجزاء تقالات في الدار المغصوبه اي قلك هذا مثل بدا اثر بالذل خصوصا ذل مصباح راس اللي اصلا جالي تصبادات صبنا فيها اثرت صحتنا وبقيتنا اثرت صحتنا صار هدنا متواصلا او سوف المصاب صار صحته لكن اهو يعني كانه لك فرق بين الوادي والحرم الحرم في الوادي والوادي في في وادي الاخ هذا يعني ارض ارض الغزلان جباع الغزلان الحرم ليها قصده خذيهم كده يوميتهم يمكن حرمه يعني يقولوا الحرم يعني ايام ال الوادي فإنه متقرب بثلث شهوتين فمه وفرجه وطلبي. وفرجه جاني جان على نفسه كما أن المصلي متقرب وجان على رب الدار المتقرب أجل الله وإنه على رب الدار بي يعني بيرس بها المسألة الرابعة قال مالك إذا طلق الطبي في الزوال ثم بلغ في القامة وجب عليه أن يصلي مرة أخرى لأن الوجوب ترتب عليه حينئذ فما كان وما كان صلى ليس بواجب صلى ما كان وما كان صلى كيف اذا كان صلى او صلى ادرى من كان صلى ليس ضروري وما كان صلى يعني هذا ما يجب ذهبه ان يكون ما كان ذلك يعني الضمير الذي في فاعل الموصول إذا ترى مفهوم الذي يحسوه بما كسبت ايديه وبما كسبته يجوز له واحد مساء الله عليه كان الله ليس بواجب الواجب لا يجزئ عن الواجب الواجب لا يجزئ الواجب قال الشركه يا ايه ما تخلي وقت كان غير هباله لكن يبقى انا لو خلي في مدتين اصبح حق قبل اخرجه الوقت صعب بالغا هل صارت في اول وقتي غيره وهذه مدتي ترجع على الفرق في اخر وقت انا اللي صرت في وكر او قعدت يا خلاف ان الملكيه لسه في وعندي شايف انا الملكيه لسه لا في لانه لين ظهر في ظهري قدام بدات قبل اخرجه الوقت كانت واجبه عليه وصلاه والنبي لا تصوم قبل ذلك والتابع يقول لا قلنا لله سبحانه واداه بشروطها صحيح اا وقال الشافعي لا يعد لان الصلات قد وقعت بعد سببها ولم يخاطب احد ولم يخاطب احد سبب واحد ولم يخاطب احد سبب واحد والله أعلم. ان ان اشياء جاءت في الشريعه ياء ملائم فيها ان اشياء جاءت في الشريعه يتوهم ان انها ناقضه ناقضه علينا القاعده الخامسه وهي الام ما تفيد ان توهم أن